بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون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 ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين فقالوا لولا أنزل عليه ملك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 خاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم مين يصرف عنه يوم إذن فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن أمسك الله بضر فلا كشف له إلا هو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 قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَأُوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغُ أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى قُلْ لَا أَشْهَدَ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 قال أليس هذا بالحق قالوا بلاغ ربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله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 وما الحياة الدنيا إلا لعب وله ولدّار الآخرة خير للذين يتّقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِن إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بأيات الله يجعدون ولقد كذبت رسلا من قبلك فصدروا على ما كذبوا وأذوا حتى أتاهم نصرنا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 وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ Vale olsa Allah, l-Jamgahm, al-Huda, falatkona, n min al-Jahilin. İnna ma yestejibu, l-Zin yismagun. V al بقالوا له لا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من فَتَفَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَئِ اللَّهُ يُغْلِلْهُ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 بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ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 فقط عذاب ر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله غير الله ياتكم كيف نصرف الآيات ثم هم يصرفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بوتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين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 اتتبع إلا ما يُحَالَكُ <يوحى إليه> قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ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 مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَا أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوء أم بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإن غفور رحيم.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 قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ظَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَا عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ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 وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر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 ve ztesse kum billi veleme cerahttum bin ne herummebö okum fiili yocelum müemme Su illeyhim ca okumsumme y bir okum bime kutum وَهُوَ الْقَاهِرُ فَأَلْقَى عِبَادَهُ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ لا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً لَئِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ من الشاكرين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 وَإِمَّا يُسِينَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقُودْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنَّ الذِّكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم عذاب أليم بما كانوا يكفرون قل أنا دعو من الذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى فأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه فهو الذي إليه تحشرون فهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فيكون قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي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 فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا, هذا أكبر فلما أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ وَحَجَّهُ قَوْمٌ قَالَ أَتُحَاجُُّنِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هدان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 Nerf ederjatın neşa. İnn Rabbek hakim, naliim. Ve وَنُوحٍ هَدَينَا مِنْ قَبْلُ وَمِنْ زُرِيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُوبَ وَيُوْسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْلِيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ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 IN HUWA ILLA ZIKRALIL ALAMIN وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيَ سَتُبْعَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرَةَ وَعُلِّمْتُمْ لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ سُمْ فِي خَوْضِهِمْ وهذا كتاب أنزلناه مبارك نصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى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 فَإِنْ كُنْتُمْ تَمْعَنَ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا نَثْرًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمُ مَا خَلَقْنَاكُمْ بَرَاءً ظهوركم. وَمَا نَرَا مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِي شُرَكَاءَ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ عَنْكُمْ مَا كنتم تَزْعُمُونَ الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح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 Qadıtcılna el-Ayatı l-qawmiyâ alamud, vahve al-lazî al-shâku min nefs waḥidet, f'mustakrûm v'mustâdâ. Qadıtcılna el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 بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة فخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم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 وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك La ilahe illa hu وأعرض عن المşركين ولو شاء الله ما أşركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيل وَلَا تَسُبّ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اللَّهَ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 قل انما الايات عند الله وما يشعركم انها efedet them ve abıçar them kmalem yemnu bhi aylmertin ve nzer them fi صَدَقَ them yamhon cedqo Allah alaazim aguz Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Veleu anna nazzalna ileyimul malaika ve kellemul mauta ve hâşârla إن الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدبا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا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 وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْتِينَ دلو مما ذكر رسول <سؤال> الله عليه و قد فصل لكم ما حرّم عليكم إلا ما وطريتم إليه وإن كثيراً لا يضلون بأهوائهم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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِن أَطَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا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 ''Seyصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون ''Fمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام''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 قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ فَقَالَ أَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا أَسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجْلَنَا الَّذِي أَجْجَلْتَ مَا شَاءَ الله ''İn رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ'' ''Wَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ''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 الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لن يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون فربك الغني ذو إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّن يَشَأْ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قوم آخرين. إن قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله من وما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله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 وَلَوْ شَاءَ الله مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ فَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ حِرْسٌ حِجْزٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم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 وَهُوَ الَّذِي جَنَّاتٍ معروشات وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ والنخل والزرع مُخْتَلِفًا أكله والزيتون والرمان مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا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 قُل اَذْكَرَيْنِ حَرَّ مَأْمِلُ إِنثَيَيْنِ أَمْ امْتَشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ وَمِنَ الْإِبِلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثنَيْنِ قُلْ آَا حَرَّمَ أَمِ الْأُنْثَيَنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَنِ أم كنتم شهداء إذ رسلكم الله بهذا فمن أظلم مما نفترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل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 فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَّلَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُنَّ أَوْ الْحَوَايا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعِظْمٍ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِضَوِيِّهِمْ وَإِنَّنَا لَصَادِقُونَ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 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ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 فأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوثوا ذلكم بصاكم به لعلكم تذكرون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 Sümmə aytına Musa el Kitabı tamamen al aldı. İpsen ve tafsir eli kül şeyin ve huda ve rahmet el بِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِم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 sana jüzil olanlar yıçdıfın an ayet nasu al azab bima kanı yıçdıfın el yın zırınlı يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نَفْسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون ان الذين سرقوا دينهم وكانوا يحلل است منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنه فله عشر امثالها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 وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَرَأَيْتَ اللّٰهَ أَبْغِي رَبًّا لَّهُ وَرَبُّكُمْ كُلُّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُّوا وَازِرَةً عِزْرًا أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ نَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغثور رحيم